بعض النساء يأخذن أدوية لتمنع الدورة الشهرية حتى يتممن صيام رمضان فما الحكم في ذلك؟ ممن خفف الله عنهم في رمضان المرأة في أثناء الدورة الشهرية وفي مدة النفاس فأوجب الإسلام عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء والقضاء سيكون في أيام في غير رمضان والشهر الذي يجري فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما في شهر رمضان ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان ليصح الصوم ويفزن بفضل رمضان من صيام ومن صلاه التراويح وقراءه القرآن لا يوجد دليل يحرم ذلك في كتاب أو سنة ولا في مأثور السلف الصالح بل جاء في المأثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع نزول الدم حتى لا يحرمن من أداء الشعائر التي تشترط فيها الطهارة كالطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة وكقراءه القرآن الكريم وكان منقوع شجر الاراك الذي يؤخذ منه السواك مفيدا في هذا الموضع فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه ننتهي من هذا إلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع نزول الحيض في رمضان ولكن أنصح باستشارة الطبيب والله أعلم